ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أبرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عذل منكم وأقيموا الشهادة لله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 إِسَائِكُمْ إِلَى رَتْبِتُمْ إِلَى رَتْبِتُمْ فَعِدَتُهُمْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضُّ وَأُولَاءَ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَقِي اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ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 فذاقت ومال أمرها وكان عاقبة أمرها فسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أهل الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرى رسوليت لكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا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 الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحق وأن الله قد أحق بكل شيء العلماء